الله جل في علاه أنزل آية شباب تقرأ إلى قيام الساعة هذه الآية في صورة مليئة قول الله فخلف من بعدهم خلفوا ليش أضاعوا الصلاة اصبحوا يا شباب أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء تريدون إيش معنا غياء غياء واتي في جهنم يقولون التفسير أعظم من النار هذا الوادي لمن لمن ضيع الصلاة واتبع الشهوات تخيلوا يا شباب جبريل أنزلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام عندما أنزلت هذه لا بكى ليش يبكي النبي؟ قل لي بالله. النبي عليه الصلاة والسلام الله غفر ذنوب ما تقدم وما تأخر. النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة. بس ليش يبكي؟ ليش يبكي عند هذه لاية؟ تعرف فلش. تبتي تعرف, تعرف ليش يبكي سينحبني يحبك يبكي يا شباب. رحم بنا. هليس علينا ان النبي قال جبريل يا جبريل تضيع امه الصلاه يا جبريل تضيع امه الصلاه في ناس يجون من بعد ما يصلون في ناس يجون من بعد يسمع هي على الصلاه هي ترى ما يصلي تجربون ايش قال جبريل تجربون يا شباب ايش قال جبريل قال جبريل لمحمد عليه الصلاه والسلام يا محمد يا محمد سأتي أقوام من أمتك ما يضيعوا الصلاة نبيعون الدين كل صعب ده ويسمع مناد الله حيها الصلاة. حي الفلاح يناديك ويضيعها ويتركها والله بعدينه يا اخي لي بالله كيف تعيش وانت ما تصلي كيف عايش كيف قلبك كيف حياتك انت ما تصلي قلبك فارغ. قلبك مظلم قلبك ضيق وانت قاعد تصلحه بينك وبين ربك ابغى اسالك سؤال بالله اللي يسمعني أباك تجاوب في قلبك أباك تجاوب في قلبك شن تعرف ليش هذا الموضوع مهم ما بقول لك مخدرات ما بقول لك عقود ما بقول لك أغاني أبى أقول لك صلاة صلاة صلاة لأن الصلاة إذا أديتها كما يريد الله إن الصلاة إنها الفحشاء والممكّة اليوم مرت خمسة فروض. فجر ظهر عصر مغرب عشاء اللي تسمعني نان تبغى السعادة والراحلة لنا صليتها ولا ما صليتها خمسة فروض الله يناديك اليوم المؤذن ناداك خمسة فروض فجر ظهر عصر مغرب عشاء صليناها ولا ما صليناها إذا صليناها الله يزيدكم ويفقكم ويثبتكم يا رب وإذا ما صليناها قل بالله متى سلي